وَانْبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٌ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 وعدُوا الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبِّروا ما علوا تتبيراً عسى ربُّكم أن يرحمكم وإن عُدتم عُدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبَصِّرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إنسان ونلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 من كان يُريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نُريد ثم جعلنا له جهنمَ يصلىها مبموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيَها وهو مؤمِّن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 تورجوها فقل لهم قولاً محسورة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورة إن ربك يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء سبيلها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً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 السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَضَلَّ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا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 وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابٌ مَسْتُورٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيِّ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدِبَارِهِمْ وَلَوْ عَلَى أَدِبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً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 وَيَبْقَىٰ لَنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَسْجُدُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِكَرْمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَرَتْنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَلِكَ نَذْرِيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَا تَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَ وإنما جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم, عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ دَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ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 وقل رب أدخلني مدخل صديق و أخرجني مخرج صديق و جعلني من الدّك سلطان النّصيرا و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهقا و ننزل من القرآن ما هو شفاء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 وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايِ مَلِكَ الرُّسُولَ قُلْ كَفَّا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقال سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبقى ليبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء